قُلَ شَ أَرَبُّ نَا لَأَن زَلَمَلَائِكَةًم فَإِن بِمَا أُرسِلْلتُم بِ فَإَِّ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا فَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون